اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اسْتَخَفَّ عِندَ الرَّحْمَنِ أَحَدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا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 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْشَدْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذًى فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّقَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَالُوا جِئْتُم شَيْئًا إِذًا يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا لَمْ يَغْ غَيْرُ الرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَكْرَمَ رَحْمَنٍ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا